Oh, La ilahe illa Allah كلمة من عالم الغيب ربك جابها لا اله الا الله فضا ضبص صلن احمد المصطفى والغازي يسبقنا لا اله الا الله الريح تشهد والسحاب والجبال الراسيه كلها وهضابها ولا اله الا الله اكبر سؤال اعظم جواب الرعود اصواتها والبروج اثوابها لا اله الا الله القاهر الفرد المهب جبل للعثرات نصي الكنوز اصحابها لا اله الا الله والكلام كلام متاب الحكم في سرها والهدى بهدابها لا اله الا الله تخضى لها كل الرقاب رب والله من حملها وجاي يتعبها ولا اله الا الله ترجح بميزان الثواب بس ما ولا رض بحجارها وترابها لا اله الا الله حسنا من الشرك الكذاب ما النار من جاهل في جباب لا اله الا الله نقال ولي يوم الحساب يوم تبنى الشمس والكاذب دعس بابها لا اله الا الله اجمل خبر واقبل نصاب شرح الخطر وهي ما فزع لنا بها ولا إله إلا الله ننسج بها حسن الثياب هنا شيد المجد والنور من محرابها لا إله إلا الله فك الرهن حفر الريقات ضوته للخلق بحبها بها لا إله إلا الله يبدأ ما سبعين باب كل باب الفاح من عودها وطيابها اولى إله إلا الله لو نزلت في الصخر ذاب في سلاح الجهد وسيوفها وحرابها اولى إله إلا الله خذها معك الذهب جنة الفردوس وين أنت يا طلابها يالله يا غفاوي سهل لنا كل الصعاب فكنا من كرمة من سرقابا ولا لين ولا ولا دونك حجاب يرتجيك الخلق عدوانها وأحبابها فالق الأصباح باني الشمام في الهضاب علم الأسرار هازم جميع وكابها محيي الميت مبيده الجيوش اهل الخراب كسر الجبار جابن كثير طنابها نظري المحتاج مشبع على المخلب ونر نطلع مهم فرق جميع كبار حي يا بيومنا باتلكم الكتاب حاجة في من وانت وانتدرابها عفو عنا يا مجير النبي من العذاب وعفو عن نومة محمد فهو اصابها أنا عبدك وانت بالخير تبدى والثواب رحمتك تثبت عذابك تبشرنا نابها أكثرت باسمك ووجي لمكذك فتراب الملك جندنا تألمت فرقابها يا رحمان من رحمتك كشف العذاب يا اللي على كفولك السلاطين المهابه باب فيها باب كلهم في قبضتك لو علت بسنابها ما عليهم من البشر لو بنت فوق السحاب دود فقر يحطم الموت ركن قبابها لاسالك بس ما يك الغور والضماد والفوائح والخواتين كم نجرا نجرا نسألك وحُفِّ كتابني والله من كتاب بس والريجات هابا من هو سهابها؟ فالطوال السبع في شرحها فصل الخطاب أسرة الأخلاص يا ربنا عدنا بها ونسألك بالاسم العظام وبهكش في المصاب طاية الكرسي وكم قلب بنتها جابها ترسلت زلة وتفتح لنا للقلب دماغ وحملنا من نار كالمور وعقابها والله إني بالخجل مثل محمو في القصاد تقصير بالتكسير والنب نفس عامها لكن إن العبد لا ما رجع بعد الغياب يغتفر لشربتها بعد طول غيابها من انا حتى اندحه من تراب في تراب جده الواسع رفعني على مرقابها أهدوا السلب الشهدى وهي رسى الزهد وأترف بنوب عبد كو الله كفر ما يفيد الملكنا الله, الله مستغني عن الكل النبوة ممار الخليق في موازين تقدر ذباب والله ما تنقص من الملك وزن ذبابها كلهم رشت بعوضه على نسمتها باب الله كم من جمجمه حنطت بترابها دمر الأملاك وكنودها صارت الله, الله, الله كم فرحو نحط حلارة الحرار الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله كم بها الله كم من واسطه تجرة الكلاب الله كم من دولة جاءت ولا يدرابها الله كم من قايد في البرايا ما يهاب صار زاد الدود سلابها وهابها لا تقولها لا عظيم ولا, ولا حضره الدن العظيم الله يجب الفشر مصابها كل ما تبصر من الباشا واتهلم جدا مثل دوت القنز سمال فنابس يا بحا من غباهم علم الداف لقابل الضراب وانتزى الهدهد لبالقيس في محرابها وفد مارا في سبا جاد فارغ بالخراب ونامت سكرات نمو دسال العابها شفت مو درب غيماته وبلا قافي شراب وغار دروب الهنا يهزا وقوم نوحك الضفادع بطفال عباب وطائدو مشحب مثل الجيف مش عابها كلهم عبد الطمع يا ثياب في ثياب كشرت بنيابها واحتمام خلابها لا ترجهم تراهم سراب في سراب فوض امرك للمهيمن يفتح فاض Świętym rozmowom, którego nie ma w że